Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ida Sama'u shakat wa adneta li-Rabbihaa wa hubhat. Waida al-Ardu muddat wa al-qat ma fiha wa tuxallat wa adneta li-Rabbihaa wa Ya ayyuhaila.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 فلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا لا لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون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 من الصالحات لهم أجر غير ممنون